117. ثم يطمع أن أزيد 118. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 119. سأرهقه صعودا 110. إنه فكر وقدر 111.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 الذي نَ أُوتُ الْكِتَابَ وَمُؤِّنونَ وَلَقُولَّذينَ فيِي قُلوبِهِم مَّ رَب وَلَقُولَّينَ فِي قُلوبِهِم مَ رَضُ وَالكَافِونَ مذاَا أَرَادَ اللهَّهُ بِهذَا مَثَلَ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 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ